وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلي الله فليتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعود النفِّ ملتنا لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الارض من بعدهم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 من ماءٍ صديد، من راهجه جهنم، ويُسقى من ماءٍ صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيهه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يتجرعه ولا يكاد يسيهه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل ومن ورائه مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد الم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق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 وَبَأَذْنُهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ وَبَأَذْنُهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا فَهَلْ لو الله قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.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 فسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركت من قبل ما أنا بمصرخكم وما أن اخِ يَا إِنِّي كَفُضْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 8. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 9. فؤالدين فيها بإذن ربهم 10. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار قال الذين فيها بإذن ربهم تحيةهم فيها سلام.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 119. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وله كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثت من فوق الأرض مالها من قرار.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 في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا أَمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا أَمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ جَهَنَّمَ يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن إلى النار. قل إِبْرَاهِيمَ النار يَكْتُبْ لَكُمْ الذين اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَحْكُمُونَ مما رزقناهم سرا لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ الذين مَا تَحْكُمُونَ قُلْ أَلَمْ مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما أنف أخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما أنف أخرج به من يزلكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين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 وَإِن تَعُدُّوا نعمة اللَّهِ لا وإن تعدوا نعمة اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ مُكَفَّرٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجِنُبَنِ وَبَنِيَ أَنْ عَبُدَ الْأَصْنَامَ أن نعبد الْأَصْنَامَ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 هُو مِنِّي وَمَن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بيتك المحرم ربنا إنا إن دبيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مكنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 نا أخذنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبعه رسل أعلم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أعلم تكونوا أقسمتم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 وَقَانِي مَكْرُهُمْ كَرَهُمْ وَعِندَ اللهِ نَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيزٌ ذٌن تقوم إن الله عزيزٌ ذٌن تقوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار اذكروا الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابلهم من قطران وترشأ جوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.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 إله واحد وليذكر أولو الألباب